يريد الله ليبين لكم ويهديكم سؤال الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليكم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم, أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشعور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 عن ذلك عذوانا وظلما فسوف نصري نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجربوا كبار رماد أولى عنهم كفر عنكم سيئاتكم ومدخلكم, ومدخلكم مدخلا كريما ولا جتمنوا ما تضي الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أعفضت أيمانكم فآتوه نصريكم إن الله كان على أي شيء